هذا مجلس جديد نوصل من خلاله إن شاء الله تبارك وتعالى في تدارس كلام الله سبحانه وتفسيره مع سورة البقرة ومن خلال القراءة في كتاب المهذب المنير لزادي المسير في علم التفسير توقفنا عند الآية التاسعة التس والثبانين بعد المعه نواصل من قول الله تعالى واسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج تقدم اخونا الشيخ وعبيده ليقرأ آيات المقرر اليوم إن شاء الله تعالى يسألونك عن الأهل التي قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأكل البيوت من غمورها ولكن البر من اتقى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 واطردوهم حيث سقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل ولا تقاتلوهم عناد المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء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 احسِنوا ان الله يحب المحسنين واتموا الحج والعمره لله فان احصنتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم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 تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المبادل الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. لذاكم <تصفيق> الله خيرا وطيب الله أنفسك بركة فيك. مبارك الله فيكم شيخنا الحبيب. قال المصنف. قال الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج الآية قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قال هذه الآية من أولها إلى قوله والحج نزلت على سبب وأن رجلين من الصحابة قال يا رسول الله ما بال الهلال يبدو دقيقا ثم يزيد ويمتلئ حتى يستدير ويستوي ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يكون كما كان فنزلت يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج هذا قول ابن عباس إذا قولوا تعالي عن الأهلة سبب نجولها هذا السؤال قال قل هي مواقيت للناس والحج هذا بيان في اسألت زيادة مقصن سألوا أن الهلال يبدو دقيقا ثم يزيد ويزيد ويزيد فكان بيانا لوجه الحكمة في ذلك أن زيادته ونقصانه مواقيت للناس والحج يعني وقت الناس عليه عباداتهم ومعاملاتهم كالصوم والفطر والحج والعدة والإجارات والأيمان والزكوات ومدة الحمل هذا مثل قوله تعالى لتعلموا عدد السنين والحساب لتعلموا عدد السنين والحساب طيب إذا القول قل هي مواقيت هذا بيان وجه حكمة منها قال مصنف من قوله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى إلى آخرها يدل على سبب آخر وهو أنهم كانوا إذا حجوا ثم قدموا المدينة لم يدخلوا من باب ويأتون من البيوت من ظهورها فنسي رجل فدخل من باب فنزلت وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها هذا قول البراء بن عازب قال البخاري حدثنا عبيد الله بن موسى باسناد عن ابن اسحاق وهو السبيع عن البراء وابن ابن عازب رضي الله عنه قال كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره يعني عاد في الجاهلية فأنزل الله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها فلما كانوا يحرمون في الجاهلية أأتون البيوت من الظهور فنزلت هذه الآية قال المصلي وفيما كانوا لا يدخلون البيوت من أبوابها لأجله أربعة أقوال يعني ما هو السبب في الجاهلية الذي جعلهم إذا أحرموا لا يأتون البيوت من, من الأبواب وإنما يأتون من الظهور يقول هناك أربعة أسباب أحده أنهم كانوا يفعلون ذلك لأجل الإحرام قالوا ابن عباس وابو العالي والنخعي وقتادة وقيس من نهشري والثاني أنه لأجل دخول الشهر الحرام قالوا ابو وراءه نعزب والثالث أن أهل الجاهلية كانوا إذا هم أحدهم بالشيء فاحتبس عنه لم يأتي بيته من بابه حتى يأتي الذي كان هم به قاله الحسن والرابع أن أهل المدينة كانوا إذا رجعوا من عيدهم فعلوا ذلك رواه عثمان بن عطاء أبيهم قال فأما التفسير فإنما سألوه عن وجه الحكمة في زيادة الأهلة ونقصانها فأخبارهم أنها مقادير لما يحتاج الناس إليه في صومهم وحجهم وغير ذلك طيب إذن المعنى ليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها يعني كأهل جهيلين ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها وهذا حال أهل العلم إذا قال أبو عبيدة مع مرب من ان أن هذا فيه نوع ضرب مثل هذا مثل قوله تعالى تقدم معنا ليس البر أن تولوا وجهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله يعني يرد على اليهود والنصارى يعني ليس البر ليس الدين الحق هو ما عليه اليهود والنصارى من استقبال المغرب أو المشرق ولكن البر أصل الدين من آمن بالله نحو ذلك كذلك هنا البر ليس فعل الجهال واضح وهذا فيه تحسين التقبيح قبل الشرع هذه فائدة مهمة جدا لو في دروس العقيدة لعلنا نبسطها إن شاء الله هي أن الأشياء القبيحة قبيحة قبل الشرع ولولم في نص نصف أشياء يعرف قبحها وتسفه قبل ورود الشرع من هذا الوضع الجاهل لأن هذه سنة من عقولهم بأهوائهم أن يأتون البيوت من ظهورها ولا يأتونها من أبوابها إيش الداعي هنا فيذكرون الأهواء فربنا قل ليس هذا البر هذا ليس من البر ليس من الدين هذه العادات الجاهلين أبو عبيد يقول طبعا هذا ليس في الكتاب خارج الكتاب كفائدة يقول هذا من ضرب المثل والمعنى ليس البر أن تسأل جهال ولكن البر التقوى واسأل العلماء كما تقول أتيت هذا الأمر من بابي. وقيل هو مثل في جماع النساء وأنه أمر بيتيهن في القبل في الدور غير ذلك يعني في معنى ضرب المثل طيب قال ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون اي اتقوا الله ففعلوا ما أمركم به وتركوا ما نهاكم عنه هذا حقيقة التقوى لعلكم تفلحون غدا إذا وقفتم بين يديه فيجزيكم بأعمالكم على التمام والكمال نعم قال الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين قولوا تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم قال المصنف سبب نزولها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عن البيت ونحر هديه بالحديبية وصالحه المشركون على اي يرجع من العام المقبل رجع. فلما تجهز في العام المقبل خاف أصحابه أن لا تفي لهم قريش بذلك هذا في عمرة القضاء خافه أن لا تفي لهم قريش بذلك بعد ذلك وأن يصدوهم ويقاتلهم وكرع أصحابه القتال في الشهر الحرام فنزلت هذه الآية لأن عمرة القضاء كانت في ذي القعدة قال ابن عباس فقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم يعني إذا هم صدوكم عن البيت قاتلهم طبعا أبو العالي يقول كما جاء ابن نبيحات إنها أول آية نزلت في القتال بالمدينة يعني هذه أول آية شرعة القتال أي الجهاد بالمدينة فلما نزلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتله يعني بداية كان يقاتل من قاتله يعني من يقاتله يقاتله ثم قال ويكف عن كف عنه حتى نزلت سورة براءه وهذا مهم جدا في التدرج في مسائل القتال أن النبي عليه الصلاة والسلام في البداية كان يقاتل من قاتله فقط لا يقاتل من كف عنه وإذاك من أخطاء التي وقع فيها من يقع في تقديرات أن بعض الناس يفتح القتال على الكل وهذا ليس من الهدي النبوي بل القتال الجهاد نفسه مع أن بعضهم يراه هو الذر والتسنام يعني لا شك وكذلك لكن هو لما يراه أن ذر والتسنام يرى أنه يفعل بكل تفاصيله وهذا من الأخطاء التي تقع لمن يتبنون ما يسمى وإن كان يعني فيها ما فيها بعض من الفكر الجهادي الجماعة هؤلاء وممكن أيضا الفكر التصادمي إن صح التعبير يعني وهو الذي يعادل كل على درجة واحدة كمن يقاتل الجميع على درجة واحدة هذا من الأخطاء سواء من جهة السياسة الشرعية أو من جهة الهدي النبوي في القتال القتال أنواع والذين يقاتلون أنواع لذلك يراعي المقاتل ولو كان متمكنا لاحظا نحن نتكلم في المدينة يعني في التمكين للمسلمين هناك دار وهناك منع بفضل الله تعالى ومع ذلك القتال جاء بالتدريج واضح فكان النبي عليه الصلاة والسلام بداية انظروا نتكلم الآن البقرة نزلت في السنة الأولى والثانية من الهجرة واليعني والوصورة التوبة نزلت في تسعة من الهجرة يعني تقريبا مقدار ثماني سنوات أو سبع سنوات في السنوات الأولى كان النبي عليه الصلاة والسلام كما يذكره نابو العارية يقاتل من قاتله ويكف عن من كف عنه لا تعيده الكل بل من استطاع أن يحيده ويهادنه بصلح ونحو ذلك يهادنه من الهذناء ومن قاتله قاتله ولذلك كان التركيز على قريش إن الله أمرني أن أحرك قريشا فكان هذه البداية وإذا كيأتي في صور الحج وذن للذين يقاتلون يقاتلون في الكرام الأخرى بأنه ظلم وإن الله على نصرهم لقدير فكانت هذه أيضا في هذا السياق بعد لما نزلت براءة هي فيها قتال الجميع كل من لم يسلم إذا سيأتي ومر بالتفسير كثيرا قولك لك آية السيف يريدون آيات براها والنسخ هذا والله أعلم ليس كله نسخ حكم يعني بمعنى أن الحكم لا يعمل به لا وإنما مراد بالنسخ النعنى التأخير من باب قولي تعالى ما ننسخ من آية أو ننسأها يعني نؤخر العمل بها ففي آيات أخر العمل بها باعتبار الواقع فلذلك لمن كان مثلا مستضعفا يعمل بآيات العفو الصفح والإعراق والهجر الجميل والصفح الجميل ومن كان ممكنا لكن تمكينه ليس قويا وإنما هذا يعمل بآيات وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم يعني من قاتلك تقاتل ومن كف عنك تكفوا عنه لكن في مرحلة من المراحل قد يكون هناك قوة للمسلمين وهناك منع بفضل الله رب العالمين فيقاتلون كل من كفر بالله عز وجل قتال طلب لذلك مسائل الجهاد تحت التحرير على ضوء الآثار لأن كثير منها في نفسيات وواطف لذلك جلبت حتى بعض التجارب لو قيمناها فقط من جانب الجهاد لخرجت التجارب فيها بدعو ضلالتها بل مسألة أن جماعة قد يكون عندهم عتقات فاسدة ذلك ألبس الله أن يسلح الجميع وأن يهديها وسبول السلام طيب إذا هنا أبو العالي يقول هذا طيب إذا الجهاد قبل الهجرة لا يختلف العلماء أنه كان ممنوع. ان الله تعالى قال كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. وقال فاعفوا عن المصحح. وقال وهجروا هجرا جميلا هذه في المزممل صورة مكيين. وقال في الغاش لست علي بمسيطر. وقال في النحل أدعو إلى سبيل ربك. بالحكمة. وقال في المؤمنون باللتي ادفع بالتي هي أحسن. وقال في فصلت نحوها إذن هذه كلها آيات مكية نزلت في مكة تأمر النبي عليه الصلاة والسلام بترك القتال وضح فلما نزلت هذه الآية هنا يقول ابن عباس أذنت للصحابة بالقتال كما قال ابن علي عفون أذنت للصحابة بالقتال طيب هذا النوع من القتال خاصة قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم قوله تعالى ولا تعتدوا طبعا نفهم من كلمة يقاتلونكم يعني يحمل السلاح عليكم فيخرج من هذا النساء والصبيان والرهبان إذا لم يقاتلوا أو يحرضوا هؤلاء لا يجوز قتلهم ولا قتالهم. طيب ثم قال تعالى ولا تعتدوا أي ولا تظلموا شو سبحان الله يعني أنت صاحب حق وهذا قاتلك فقاتله ولا تعتد أي ولا تظلموا قال وفي المراد بهذا الاعتداء أربعة أقوال، يعني في التعدي والتجاوز، أنه قتل النساء والولدان، قاله ابن عباس ومجهد، وهذا من المجيد أن صلى الله يؤدبنا بأدب القرآن أن الإنسان يعني الجيات جنس المدافع عن الشريعة كله سواء كان بالصيف أو بالحجج والبيان لا بد الإنسان أن يدفع الحجة بمقدارها لا يتعدى ولو كان القصم كافرا أو مبتدعا أو مخالفا فهمتم؟ يعني يتحلى بالإنصاف نحن نتأدى بأدب القرآن القرآن مأدوة الله وأدب الله فنسأل الله رب العرش العظيم أن يؤدبنا بهذا الأدب أن الإنسان يدفع الباطل بقدره ولا تعتدوا أي لا تظلم لا تجعلكم تقول هذا كافر أقول فيه ما شاء أفعل فيه ما أشاء أرسق به ما شاء ألحق به ما أشاء يعني مما لم يفعل أو يقول نحن ذلك فاذا كنا نهينا عن قتل النساء والولدان قال ابن عباس مجيد والثاني ان معناه لا تقاتلوا من لم يقاتلكم على العموم يعني, قالوا يعني كفوا ايديكم عما تصف عنكم قال سعيد بن جبير وابن علي وابن زيد على هذا القول تكون ايه منسوخه والثالث انه اتيان ما نهى عنه يعني ان يأتوا شيئا ما نهى الله عنه قال الحسن والرابع انه ابتداءهم بالقتال في الحرم في الشهر الحرام يعني هم يبتدئون القتال قالهم مقاتل ثم قال المصنف اختلف العلماء هل هذه الآية منسوخة أم لا هذه الآية التي معنا هل نسخت أم لا طيب قال على قولين أحدهما أنها منسوخة أن هذه الآية نسخت طيب قال واختلف أي أصحاب هذا القول يدعو النسخ واختلف أرباب هذا القول أي أصحابه في المنسوخ منها على قولين يعني ما موضع النسخ في الآية أحدهما أنه اولها وهو قوله وقاتلوا في سبيل الله الذي لا يقاتلونكم قالوا هذا يقتضي أن القتال يباح في حق من قاتل من الكفار ولا يباح في حق من لم يقاتل قال وهذا منسوخ بقوله واقتلوه حيث ثقفتموه طيب والثاني أن المنسوخ منها ولا تعتدوا ولهؤلاء في هذا الاعتداء قولا أنه قتل من لم يقاتل يعني في البداية ثم نص والثاني أنه ابتداء المشركين بالقتال وهو قتال الجميع وهذا منسوخ بآية الصيف طيب. هذا الذين ادعوا النسخ القول الثاني أن محكمة وهذا الصحيح أن الآية محكمة لذلك يتراعي مراحل آيات الجهاد وآيات التمكين وآيات الاستضعاف هذه يراعى فيها المراحل وذلك كل من قرأ السيرة النبوية هذه نقطة أنا أدفعها لك أنت كطالب علم. السيرة النبوية فائدتها أو من فوائدها الكثيرة الجمة أنها تطبيق عملي وتفسير عملي للنصوص. نحن في النصوص المنطوقة من الكتاب والسنة في شيء اسم عوارض الأدلة أو عوارض الظاهر أو ما يعرض للظاهر من التخصيص والتقييد والنسخ هذه في مسائل الأحكام السيرة النبوية لا تعتريها عوارض الأدلة يعني السيرة النبوية كلها محكمة لأنها تطبيق عملي أفعال عملية مترجمة فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعله ويقوم به هو عمل بالقرآن اتباعه للوحيد صلى الله عليه وسلم لما ننظر في سيرتي عليه الصلاة والسلام كما قلت لك بعد التمكين هل أقام القتال على درجة واحدة لا روعي القتال بحسب الظرف مع أنه متمكن عليه الصلاة والسلام ومعه أناس قالوا له لو خدت بنا البحر ما تخلف منا أحد يعني الناس لاستعدى للقتال، لكن مع ذلك في مرحلية هذه نقطة نبغي فقهها في الدعوه في السياسه الشرعيه في التعامل حتى ضد الردود ليس كل الناس سواء وان ليس يستعدل الكل بدرجه واحده ويضعون في خانه واحده ليس غبي مخالف للسنه ومخالف حتى لمقتضيات العقل ان العقل يقضي بالتفاوض بين الخصوم وبين الاعداء ونحو ذلك لذلك القول بالناس بعدم النسخ يعني بالاحكام ما معناه يعني الايه جاءت في مرحله قال ومعناها عند اربابها هذا القول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وهم الذين أعدوا أنفسهم للقتال فأما من ليس بمعد نفسه للقتال كالربان والشيخ الفنات يعني الشيخ الفاني في السن, في السن والزمن يعني المريض والمكفيف يعني المكفوف العمى والمجاني فإن هؤلاء لا يقاتلون وهذا حكم باق غير نعم قال واختلف, واختلف العلماء طبعا الذين لا يقتلون هو ذكر أنواع الروبع الشيوخ أيضا حتى من بدأنا بالأمان حتى لا يقتل من بدأنا بالأمان هو بدأنا واضح بقوله تبارك وتعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام أو السلام السلام يعني الإسلام أسلم فلذاك من أسلم لا يجوز قتله تعرفون حديث سالم بن زيد المقداد بن الأسود ومن بدأنا بالأمان لا يجوز قتله هو بدأنا قال أم من أممنوني أو أي صورة صور الأمان فإنه لا يجوز قتله ويجب كف اليد عنه طيب هنا المصلف قال واختلف العلماء في أول آية نزلت في إباحة القتال على قوله قال أحدهما أنه قوله تعالى في سورة الحج أذن للذين يقاتلون يقاتلون طبعا هنا قراءة على قراءة الفتح يقاتلون يعني علة الإذن أنهم قوتلوا وعلى قراءة الكسر علة الإذن أنهم يقاتلونهم في أنفسهم على القول الأول أن علة الجهاد لما أذن لهم لأنهم قوتلوا لأنه في من ظلمهم فهنا رفع للظلم وتعرفون أن من مات دون دينه فهو شهيد هذا يقاتل طيب من مات دون ماله دون عرضه دون نفسه ف. فهذا شهد كما في حديث صويد بن سعيد فهذا شهد شايد يعد شهدا يعني على تفاوت درجة الشهادة يعني فرفع الظلم وعدم إقراره وقتال في سبي رفع الظلم زياد على أنهم ظلموا في دينهم ظلموا في أموالهم وإذا كربنا قال أذر الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم وموالهم إلا يقول ربنا الله يعني أخرجاهم المشركون من ديارهم بالهجرة والطرد بالتشريد وأموالهم تستولوا على أموالهم بعدما هاجروا أما السبب إلا أن يقولوا ربنا الله عيد توحيد فلأنهم موحدون سلبوا أموالهم سلبوا دورهم فهؤلاء ظلم ظلم فوق ظلم في الدين هو ظلم أيضا لما يتبع ذلك فربنا أذن لهم قال أبو بكر الصديق ابن عباس عيد بن جبير الزهري أن هذه أول آية أذنة بالختل والثاني أن هذه الايه التي معنا وقاتلوا في سبيل الله قال ابو العالي وابن زيد قال الله تعالى وقتلوهم حيث ثقفتموهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم وقتلوهم كذلك جزاء الكافرين قوله تعالى وقتلوهم حيث ثقفتموهم اي وجدتموهم يقال ثقفتوه اثقفه اذا وجدته طبعا أصل الثقف لغة العرب هو وجود على وجه الغلبة يعني تمسك شخص تغالبه فقلت تقول ثقفته بمعنى أمسكته وهو مغلوب أمسكته وهو مأخوذ واضح مقهور هكذا واذاك ربنا يقول وقتلوهم حيث ثقفتمهم أي حيث ما غلبتمهم إذا يعني وأخرجوه من حيث أخرجوكم طبعا هي مكة قال والفتنة أشد من القتل طيب قال فأما الفتن ففيها قولان حدوم أنها الشرك قالوا ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وقد في آخرين الثاني أنها ارتداد المؤمن إلى عبادة الوثن قاله مجاهد والفتنة أشد من القتل يعني الشرك أشد من قتله والثانية ردة المؤمن إلى عبادة الوثن أشد على المؤمن من أن يقتل قال فيكون معنى الكلام على القول الأول أن الفتن الشرك في نفسه أي أن شرك القوم شرك المشركين أعظم من قتلكم أيام في الحرم يعني القتل في الحرم هذه عظيمة والشرك القوم أشد من أن يقتلوا في الحرم أو يقاتلوا فعلم وعلى الثاني ارتداد المؤمن إلى الأوزان أشد عليه من أن يقتل أن يقتل محقا على الأمرين يعني يكون الشرك معظم قال اختلف العلماء في قوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. يعني اختلاف هي محكم ولا منسوخة حتى يقاتلكم فيه؟ هل هي أم لا؟ هل هو منسوخ أم لا؟ فذهب مجاهد في جماعة من الفقهاء إلى أنه محكم وأنه لا يقاتل فيه إلا من قاتل. يعني الآية محكمة تبقى محكمة الأصل لا يقاتل في المسجد الحرام، مسجد الكعبة يعني لا يقاتل فيه إلا من قاتل، إلا من رفع السلاح فيه. فالآية على هذا القول. هذا الذي ذاب إليه مجاد الجماعة من الفقهاء واضح يعني أنه لا يجوز القتال في الحرم إلا بعد أن يتعدى شخص بالقتال فيه هنا يجوز دفعه بالمقاتلة في هذه المسألة قال ويدل على ذلك يعني يدل على هذا المعنى الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب يوم فتح مكة فقال يا أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ولم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من النهار ثم عادت حراما إلى يوم القيامة قال فبين صلى الله عليه وسلم أنه خص في تلك الساعة بالإباعة خص في تلك الساعة بالإباعة على سبيل التخصيص لا على وجه النسخ فثبت بذلك حظر القتال في الحرم إلا أن يقاتلوا فيدفعوا دفعا وهذا أمر مستمر الحكم غير منسوخ يعني الأصل الحرم ليس في قتال لكن إن وجد فيه داعية قتال بوجود مشركين تغلبوا أو بغاة تسلطوا فإنه يجوز قتالهم هذا المعنى أما الأصل عدم القتال فيه وقد ذهب قتال إلى أنه منسوخ أنه الأية منسوخة بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتهم يعني هذا عام فأمر قال قتالهم في الحل والحرم وعلى كل حال وضع طبعا هنا يمكن الجمع بأن يقال قوله تعالى فاقتلهم حيث وجدتمهم عام مخصوص بقوله ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام فيحمل الخاص على العام أو يحمل العام على الخاص معذرة في فيحمل العام على الخاص يعني المشرك يقتل حيث ما وجد إلا بالحرام الحرم يخرج لكن هل يقاتل كذا إلا إذا هو رفع السلاح فيه هذه المسألة أخرى طيب والمسألة عني فيها نقاش ومحث قال وذهب الربيع بن أنس وبن زيد إلى أنه منسوخ بقول تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فدنا وزعم مقاتل إلى أنه منسوخ بقول واقتلوهم حيث ثقفتموه والقول الأول أصح يعني الإحكام قول بأنه محكم غير منسوخ قال أصح قال قوله تعالى فإن قاتلوكم فقتلوهم قال مقاتل فقاتلوهم فقال فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم قال فإن انتهوا فيه ثلاثة أقوال فيه ثلاثة أقوال أحدها أن معناه فإن انتهوا عن شركهم وقتالكم يعني تابوا دخلوا في الإسلام فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم إذا كف المشرك عن شركه وتاب من شركه كما قال مجيد عند ابن جرير فإذا تاب من شركه فقد انتهى وضح وهذه كلمة انتهى بمعنى معناها في مقام الشرك في القرآن؟ معناها تاب ثم هذه النقطة جيدة؟ لأن هناك بعض الناس تكلمنا على القصة هذه المهم، لما أنا تكلمت في موطن فقد أعطيكم الإشكاليات التي كنت أنبه عليها في ذلك السابقة لما تكلمت أنا في كشف الشبهات في العبادة فقلت أن الرجل في قصة ذات عنواط أو في قصة الذين قالوا لموسى جعلنا إله فقلنا أن الرجل إذا قال قولا كفرا فنبه فتاب من ساعتي فانتهى فتاب من ساعتي فلا شيء عليه بعض الناس الذين نعاني من هذه الأفكار أصلا الله أن يصلحهم قال أبو زيد يقول وهذه ناقض من نواقض عندي يعني عند هؤلاء أن أبو زيد يقول الرجل إذا قال كفرا أبو ثم انتبه هذا لا يكفر طيب معنى انتهى ما معنى تاب مثل القرآن كل للذين كفروا ينتهوا ما معنى ينتهوا يعني يغفر لهم ما قد سلف يعني صغر مسلم نفس الأمر هنا فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك قال فإن انتهوا ما معنى ينتهوا إن كما قال مجاد تقول المشرك مثلا واحد مسلم قال كفرا تقول المسلم إذا قال كفرا فنبه فانتهى فلا شيء عليه ما معنى فانتهى يعني تاب هذا لغة القرآن لغة أهل الشرع يبدو أنت يعلمها أنت قرأ قرآن تفهم وعندك مواطن هنا مواطن أخرى منها قوله تعالى سورة أنذى قل الذين كفروا إن ينتهوا ما معنى ينتهوا يعني يتوبوا يغفر لهم أو متى يغفر لهم إذا تابوا ما قد سلف وإن يعودوا أي الشركة فقد مضت سنة الأولي بقتل المشركين يعني وعذابهم هذه فقط حتى تفهم ضرورة التحلي بلغة القرآن ورسانه الشرع يعني طيب قولوا تعالى فإن امتاه في ثلاثة أقوال أحدها أن معناه فإن امتاه عن شركين وقتلهم وقتلكم عفو والثاني عن كفرهم والثالث عن قتالكم دون كفركم فعلى القولين الأولين تكون الآية محكمة ويكون معنا فإن الله غفور رحيم غفور لشركهم وجرمهم وعلى القول الأخير يكون في معنى قوله غفور رحيم قولان حدومة غفور لكم حين أسقط عنكم تكليف قتالهم والثاني أن معناه يامركم بالغفران والرحمة لكم فعلى هذا تكون الآية منسوخة بآية سيف لأنه بعد ذلك لا يقبلون منه إلا الاسلام قال الله عز وجل وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله طيب قول تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة قال ابن عباس الحسن والمجاهد وقاتل وقاتل في آخرين الفتنة هنا الشرك قوله تعالى ويكون الدين لله قال ابن عباس أي يخلص له التوحيد. وهذه آية عظيمة جدا هذه الحالة. شوف ثبت في الصحيحين عن نبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة يقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبرى الله؟ قال من قاتل لي كلمة الله إلى العليا فهو في سبرى هذا الحديث كتفسير الآية أو كالبيان للآية يعني كأنك قلت ما معنى وقاتل وقاتلون حتى لا تكون فتنه يعني قاتل حتى تكون كلمة الله إلى العليا طيب هنا ماذا قال؟ ويكون الدين ماذا قال الدين لله؟ في صورة ويكون الدين كله لله. يعني أنت الآن تنظر في الواقع. دار هل الدين كله لله؟ ما معنى الدين كله؟ يعني التوحيد حق الله كامل خالص له وحقوق الله عز وجل في الروبوية في الألوهية في الأسماء والصفات ولذلك نحن ندين هذا الحديث هذا الإسلام أن الدار إن كان فيها الحق مبعضا في مقام الروبوية ها الحاكمية لله بعضها لله وبعضها للمخلوق هذا الدين ليس لله فكيف إذا, كانت إذا كان الحكم كله أول وآخر للمخلوق ويلغى حق الله تعالى أن, أن يحكم أو أن يشرع شرائع حلالا وحراما وعقائل كما حال الأديان الوضعية فهذا الدين ليس لله العمر الثالث في الألهية لو كان في قوم يعبدون الله بالصلاة والصوم والضاء كل العبادات يعبدون الله بها وحده فجاءوا إلى صنم وخصصوا له استغاثة دار من الدور لقرية من القرى توطأ أهلها على تخصيص الاستغاثة لوثن فقط يستغيثون به في الضراء قيدوها قالوا ليس على طول السنة بس مرة في العام نزوره ونستغيث به ونطف بقبره هذا ليس الدين لله لأن الدين قبل التبعيد دين الإخلاص خلاص وحق الله له أفراد الله بما يختص وضح فجل جلاله كذلك أيضا في الأسماء والصفات لو أن قرية تواطى أهله على إثبات جميع الصفات ويقولون الله لا يتكلم بحرف وصوت هذه فقط كل الصفات يثبتونها العلو والاستواء كل الصفات وجاءوا إلى صفة واحدة هي الكلام قالوا الله لا يتكلم بحرف وصوت لكانت دار شرك إذا عل في هذا القول وتواطى أهله لكانت ضار شرك ولم يكن الدين لله إذا هذا هو الدينون هذه حقيقة العبودية أن لا تقبل التبعيد لا تقبل التبعيد ولذا قال وقاتلهم حتى لا تكون فتن لأن لا يبقى شرك لا في الربوية ولا في الألوهية ولا في الأسماء والصفات لا يبقى شرك شرك أكبر يعني منافي حقيقة الإسلام ثم أكد وقال ويكون الدين كله في صورة الأنفال هنا قال ويكون الدين لله فهمت يعني الدين يكون لله لا من والاختصاص والاستحقاق لا لغيره كأن المعنى العربي يفهم هذا ويكون الدين لله أي لا لغيره لا يكون لغيره منه حظ ولا نصيب وهذه الغاية من شريعة الجهاد والغاية من شريعة الحدود كحد الردة أن يقام وهذا كالتفسير الحديث لتكون كلمة الله هي العليا قال وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله قال فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين نفس الشيء فإن انتهوا يعني تابوا إذا تابوا أنتم قاتلتمهم حتى يكون الدين لله فإذا واحد تاب جع كان يجعل الطواف لغير الله أو يجعل النذر لغير الله أو ينفي عن الله صفة من صفاته بعدين تاب رجع وصار يثبت كل الصفات لله ويجعل كل العبادات الظاهرة والواطنة لله فانتهى سواء كان فردا أو جمعا قال ربنا فإن انتهوا يعني تابوا فلا عدوان إلا على الظالمين قال والعدوان الظلم العدوان الظلم وضع وأريد بها هنا الجزاء فسمي الجزاء عدوانا مقابلة لشيء بمثلين ومعتدي كمثله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثلي ما اعتدى عليكم وضع إينا قالت والظالمون ها هنا المشركون قالوا اكرمه وقتاده في آخرين فصله وقد روى عن جماعة من السلف أو من المفسرين منهم قتاده أن قوله تعالى فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين منسوخ بآية السيف قاله المصنف إنما يستقيم هذا إذا قلنا إن معنى الكلام فإن انتهوا عن قتالكم مع اقامتهم على دينهم فأما إذا قلنا إن معناه فإن انتهوا عن دينهم يعني توبوا فالآية محكمة لذلك قوله تعالى فلا عدوان إلا على الظالمين يعني يبقى الجزاء أي جزاء السيف قائما على من على من لم يدخل في الإسلام ولم يجب وبقي على التبعيض يجعل بعض الدين لله وبعضه لغير الله قال تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام شوف آيات الجهاد لما تقرأ تتحمس الله لا يحرمنا يا رب حدث نفسك حتى لا تموت على شعب شعب النفاق صلى الله يرزقناها بخير وبركة على السنة يا رب العالمين يقول الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرومات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين قوله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام هذه الآية نزلت على سبب يقول المصنف اختلفوا فيه على قولين حدوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل هو وأصحابه معتمرين في ذي القعدة ومعهم الهدي فصدهم المشركون فصالحهم النبي الله صلى الله عليه وسلم على أن يرجع عنهم ثم يعود في العام المقبل فيكون بمكة ثلاثة ليال ولا يدخلها بسلاح ولا يخرج بأحد من أهل مكة فلما كان العام المقبل أقبل هو وأصحابه فدخلوها فافتخر المشركون عليه إذ ردوه يوما الحديبية فأقصه الله منهم وأدخله مكة في الشهر الذي ردوه، فيه. فقال الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصص وإلى هذا المعنى ذهب ابن عباس ومجاهد وعطاوب العلي وقتل في آخرين يعني المعنى شهر الحرام بالشهر الحرام يعني إذا قاتلوكم هؤلاء في الشهر الحرام وهتكوهم حرمة الشهر فقاتلوهم مكافأة وجزاء لهم قال والحرمات قصاص. الحرمات يجمع حرمة. والمعنى أن الشرع نهى أن ينتهك النزد الحرام. لكن الحرمات قصاص يعني على جيت مساوات. فكل حرمة يجري فيها قصاص. يعني أن مجهتك حرمة شهر، فلكم أن تهتك حرمته قصاصا. إيه هذا المعنى. يعني. طبعا هذا المعنى بعضهم سيتي معنا تكلم في الآية قال بعض الآية من يرجع إلى النسخ ويخصص المسجد الحرام دون غيره طيب قال والثاني أن مشرك العرب قالوا للنبي عليه السلام هيت عن قتالنا أنهيت عن قتالنا في الشهر الحرام قال نعم وأرادوا أن يفتروه في الشهر الحرام فيقاتله فيه فنزلت هذه الآية قال يقول ان استحلوا منكم شيئا في الشهر الحرام فاستحلوا منهم مثله هذا قول الحسن وهذا لا ينافي ما تقدم لكن بعض أهل العلم كما ذكرنا يرى أن الآية كان في أول الإسلام هذا ثم نصخ بالكتاب وبعض قال لا هذا ثابت بين الأمة ومحكم فالمقصود أن من يتعدى عليك في مال أو بدن يجوز أن يتعدى عليه بمثل ذلك طبعا هذا يرجع إلى الحكام طيب هنا قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم قال ابن عباس من قاتلكم في الحرم فقاتلوه هذا راجع لما تقدم نعم وجزاء سيئة سيئة مثلها ولذلك يجوز انتصار الظالم الذي ظلم والذي يبغى عليه يجوز أن ينتصر ربنا يقول الذين إذا أصابهم بغيوا هم ينتصرون يعني كان إبراه الناخر يقول في معلقه البخاري كانوا يكرهون أن يستذلوا يعني ليس دائما سامحتك وخلاص وتركت لا مرة تخذ بحقك حتكون عبرة ولذلك واحد جاء لمن مالك وقال له يا أبا عبد الله قد جبجوك فسامحه قال لا لا وحل لك محرم الله من مالك كان عنده نظرة واضح ما هي أنه إذا أنا سامحت وهذا سامح سيتجرأ الناس يعني لابد واحد اثنين ثلاثة أربعة يردع الأمر والذين إذا أصابهم بغيهم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها ولمن انتصر بعض ظلم فهؤلاء ما عليهم من سبيل وإن عاقب فعاقب بنفس ما به جبريل آخر الآيات في هذا الباب يعني أين عموما هذا في هذا المعنى يعني قال واتقوا الله قال سعيد بن جبير واتقوا الله ولا تبدأؤم بقتال في الحرم قال وأنفق في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسن ان الله يحب المحسنين قال قوله تعالى وانفقوا في سبيل الله هذه الآية نزلت على سبب وفي قوله ما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالتجهز الى مكه قال ناس من الاعراب يا رسول الله لماذا نتجهز فوالله ما لنا زاد ولا مال فنزلت قال ابن عباس قولوا تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أحدها أنه ترك النفق في سبيل الله قالوا هذيفة وابن عباس والحسن وابن وعكرمه وعكرمة ومجال وقتاد والضحك يعني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني في ترك النفق في سبيل الله على ما تقدم والثاني أنه القعود عن الغزو شغلا بالمال قاله أبو أيوب الانصاري والثالث أنه القنوط من رحمة الله وعلى فسارة من السلف قاله البراء ومعن بشير يعني الإنسان يذنب ثم يقول لا يغفر الله لي هذا من القاء النفس الى التهلكه تهلكة الشيطان إياك. إذا أذنبت فعد فأما أنه من رحمة الله ويقنط يقول كثيرا لا يغفر لي ظنه. هذا من إلقاء النفس في وهذا المعنى ذكره ابن أبي حاتم وغيره أنها علام الله رواه ابن أبي حط الها ابن عباس روا البخاري في الصحيح عنه قال وأنفق في سبيل الله ولا تلق بأيديكم من التهلكة قال نزلت في النفقة هذا المحفوظ الصحيح والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يعني تصدق التهلكة على تهلوكة على أي تهلوكة في الدين هذا الأصل لأن هذه الآية اليوم يستعملها العوام كثير منهم في مقامة الدنيا لا تركب به أنفسك إلى لكن التهلكه في عموم كلام السلف هي مكان مصيبة في الدين واضح كانت مصيبة في الدين قال ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة وأحسنوا قوله تعالى وأحسنوا فيه ثلاثة أقوال أحدهم أن معنى أحسنوا الإنفاق وهو قول اصحاب القول الأول قالوا نزلت في النفقه يعني والثاني احسن الظن بالله قالوا وكليمه سفيان وهو يخرج على قول من قال تهلك القنوط يعني ان الله لا يغفر لي وكذا والثالث ان معنا ادوا الفرائض رواه سفيان عن اسحاق قوله تعالى وأتم الحج والعمره لله قال في اتمامها اربعه اقوال طبعا هذه الايه لا سبب نزول واضح هذه الايه سبب نزول جاء في الصحيحين من حديث حديث حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه في قصة الرجل الذي أتى النبي عليه الصلاة والسلام هو بالجعران وكان عليه جبعة وعليه أثر الخلوق فقال كيف تأمرني يا نبي الله أن أصلع في هذه العمرة فأنزل الله تعالى وأتم الحجة والعمرة لله فجاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين السائل عن العمرة فقال ها أنا ذا يا رسول الله قال اخلع جبتك يعني المخيط اخلع جبتك واغسل عنك أثر خلوق ثم اصنع ما كنت صانعا في حجك اصنعه في عمرتك أو كما قال صلى الله عليه وسلم طيب قالوا أتموا الحج والعمرة لله قال المصنف أحدها معنى الإتمام أن يفصل بينهما فيأتي بالعمرة في غير أشهر الحج قالوا أبو عمر الخطاب الحسن وعطاء طبعا مقصد عمر ويجوز العمر في أشهر الحج يعني هي المشوال على قول من داخل فيها أو ذو القعداء وذو الحجة فيجوز العمرة فيها لكن عمر كان يريد أن البيت تكون فيه أكثر من صفرة ستجد للحج مرة وتزيد ترجع وتتعل العمرة حتى يكون البيت ماذا؟ يكون البيت محلا للاستمتاع الناس تأتي وتتكرر زيارته حتى لا يهجر هذا مقصد شرعي في أن الناس يأتون البيت في كل لحظة وتويع فعمر يقول افصل طبعا هذه هي تفصل الحج عن العمرة طيب الثاني أن يحرم الرجل من دويرة أهله قاله علي بنبي طالب وطغوس بن جبير والثالث أنه إذا شرع في أحدهما لم يفسغوا حتى يتم قال ابن عباس طبعا هذا القول الثالث أنه لا يفسخ الحج العمرة إذا شرع فيهما حتى لو كان نفلا يعني لو كان العمرة على القول بوجوبها أو أرجح لو كانت عمرة متطوع ودخلت فيها يجب إتمامها لو كان حج تطوع نافل يعني فدخل فيه يجب إتمامه وهذا بالإجماع ولذلك في النوافل الجمعية اختلف العلماء هل يجوز إتمامها لا جمهور العلماء خلافا لما لك أنه لا يجوز أو لا يجب عفوا إتمام النوافل واحد صائم مثلا صوم نافل يجوز له أن يفطر ولا يقضي أي نعم أما الحج والعمرة خاصة فقد نقل ابن المنذر وغيره الإجمع ان من تلبس بهما يجب إجمع معهما وذل الدلع لأثار الصحابة كقول ابن عباس في ذلك رضي الله عنه وضع طيب قال الرابع أن فئل ما أمر الله فيهما يعني من مناسك قالهم مجيد قال فإن أحصرتم أصل الحصر ما هو الحبس أحصرتم أصل الحصر الحبس الآية فيها تفصيل طويلة هذه العلم يعني من جهة الأحكام يعني اختلافها للعلم فيها لذلك نحن نأخذ المعاني العامة الخريطة العامة للمعاني الآية يعني وللعلماء في هذا الإحصار قولان يقول المصنف قال أحدهم أنه لا يكون إلا بالعدو ولا يكون المريض محصرا يعني ما هو الإحصار يعني صدق عدو عدو مسلم لك كافر يعني أنت جاي للعمرة خلت لباس العمر أو الحج وصلت للمطار قال لك أرجع أو صار فيه عدو مشرك صدق كما تمكن فتره القرام لتوصد الحجيج وقتلهم هذا عدو إما كافر مم مسلم باغي قاطع طريق أو نحو ذلك فمن صده العدو فينحصرتم سيتي معنا فمستسيسر من الذي طيب واحد مرض لبس دخل في العمر وكذا وبعدين مرض هل يؤدوا محصرا يقول الحصر لا يكون إلا بعدو واضح الحصر لا يكون إلا بعدو أما ما كان مريضا فلا يكون محصرا قال هذا مذهب ابن عمر وابن عباس وأنس ومالك وليث وشفي وأحمد واضح ليون مذهب يعني أن الإحصار كما قال ابن عباس لا حصر إلا من حصره العدو ويدل عليه قوله تعالى فإذا أمنتم القول الثاني قالوا لا كل ما يحبسك من مرض أو عدو أو عذر هذا قول عطاهم مجاهد وقتاب وفي الكلام اختصار وحذف والمعنى فإن أحصرتم دون تمام الحج والعمرة فحللتم فعليكم ما من الهدي ومثله أوبي أذن الرأسي ففديه تقديره فحلق ففديه والهدي ما إلى البيت وفي المراد فما من الهدي ثلاثة اقوال الآن الذي يحصر بعدو هذا إذا الحصر إلا بعدو ما, ما الذي عليه ربنا قال فما من الهدي وهذا ماذا جمهور العلماء يعني أن المحصر بعدو يحل حيث أحصر يعني أنت مثلا جاي في الطريق تخل في نسك العمراء أو الحج وصد, وصد عن البيت بعد صائل له مسلم وكفى فإنه يحل في مكانه الذي أحصر فيه يحل بمعنى يحل يعني ينحر الهدي إن كان معه هدي يحلق رأسه مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صد عن البيت في الحديبية نحر هديه وحلق رأسه بالحديبية عليه الصلاة والسلام ولذلك جاء في صاحب بخاري في قصة حديث المسور ابن مخرم رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك وهذا معنى فاستيسر من الهدي طيب طيب قال استيسر من الهدي يعني من مراد بالهدي في نفسه ثلاثة أقوى لحد أنه شات هذا ماذا بالجمهور الهدي شات وضع قاله علي بن طالب بن عباس والحسن وعطاب وابن جبير وإبراهيم وقتاد والضحاك ومغرة والثاني أنه ما تجسر من الإبل والبقر قالوا ابن عمر وعائشة والقاسم والثالث أنه على قدر الميسرة روى طوس عبن وروي عن الحسن وقتاد قال أعلاه بدن وأوسطه بقرة وخصه شهده قول تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله قالوا في المحل قولا أحدما أنه الحرم قالوا ابن مسعود والحسن وعطا وطاووس ومجاد بن سينين والثوري والثاني أنه الموضع الذي أُحصِرَ به هذا صحيح الموضع الذي أُحصِرَ به فيذبحه ويحل في موضعه قالهم مالك والشافعي وأحمد واضح لأن النبي عليه الصلاة والسلام أين يعني ذبح هذا في المكان الذي أُحصِرَ فيه في الحديبية لما أُحصِرَ في عام الحديبية في موضع الحصر ذبح وحل في مكانه وليس أن يصل الهدي إلى الحرم يعني قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية قال هذا نزل على سبب يعني له سبب نزول وهذه في المريض لا أحكام المريض الذي يصيبه الأذى في الحج قال وهو أن كعب بن عجرة كثر قمل رأسه حتى تهافت على وجهه فتزلت هذه الآية فيه فكان يقول فيه أنزلت خاصة واضح وحديثه في صريح البخاري حديث كاب بن عزرة معروف هو حديث فرد في الباب واضح فرد في الباب ويأخذه وهو حديث مصري يعني حديث فرد في الباب أخذه كل الناس عن البصريين عن أهل العراق حتى المدنيين أنفسهم يعني يحتاجوا إلى أهل العراق في هذا الحديث حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه طيب ومعنى الآية فمن كان منكم أي, أي من محرمين محصرا أو كان غير محصرا مريضا وحتاج إلى لبس أو شيء يحضره الإحرام ففعله وبأذن من رأسيه فحلق في فدية من الصيام وقاله في الصيام قولان وضع إذن هو الأصل ماذا لما النبي عليه الصلاه والسلام رأى كعب بن عجرة قال ذيك هو رأسك أكثر العلق من في فقال نعم يا رسول الله فهنا أمره النبي وكان محرما حين يحلق ويطعم ستة مساكين أو يهدي شاتا أو يصوم ثلاثة أيام قال هنا وفي الصيام قولان وفي الصيام قولان أهدوها أنها ثلاثة أيام وهذا الموافق للحديث في حديث روية في حديث كعب بن عزر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قول جمهور والثاني أنها صيام عشرة أيام وهذا فيه شذوذ روية يعني الحسن عكري المنافع وفي الصدق قولان قال تصدق على ستة مساكين أهدوما إطعام ستة مساكين روية في حديث كاب هذا جاب الحديث مفسر الايه وهو قول من قال صوم ثلاثة أيام والثاني أنها إطعام عشرة مسكينه وقول من أوجب عشرة أيام ونسك شاة وقالوا نسكت لله أي ذبحت له قولوا تعالى فإذا أمنتم أي من العدو إذا المرض لا تؤمن معاودته وقال علقمة في آخرين فإذا أمنتم من الخوف أو المرض يعني ذهبوا إلى عموم الأمن نحن قلنا لحصر إلا من حصره العدو فتكون معنا فإذا أمنتم يعني من العدو من العدو الذي منعكم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج معناه من بدأ بالعمرة في أشهر الحج وأقام الحج من عام ذلك فعليه من من الهدي قاله هذا قول ابن عمر وابن عباس والمصيب وأعطاه الضحك قال وقد سبق الكلام في من من الهدي قال تعالى فمن لم يجد يعني يجد الهدي فصيام ثلاثة أيام في الحج واحد لا يجد الهدي تمتع تمتعه أنك تفعل العمرة في أشهر الحج ثم تحل ثم لما يأتي أيام الحج جحوش هذا المعنى يعني هل سمتمت واحد هذا يجب عليه هدي طبعا من لم يجد الهدي هذا من أحرم العمر في أشهر الحج طيب واحد لم يجد لم يجد لأنه ليس عنده مال هذا عدم عدم ليس بواجد أو لم يجد الحيوان المناسب ماذا يصنع قال الله عز وجل فمن لم يجد فصيام ثلاثه أيام في الحج يعني في أيام الحج قال الحسن هي يبقى قبل التروية بيوم والتروية وعرفه يقصد السابع والثامن والتاسع وهذا قول عطاء الشعبي وابي العاليه وابن جبير وطاووس وابراهيم وقد نقل عن علي رضي الله عنه قدر يعني الحسن وعطاه ما قال في اي العشر شاء صامهن يعني يصوم في أي الأوقاتها طبعا المروي أيضا ابن عباس أنه قال الأفضل يصوم ما بين الإحرام إلى يوم عرفة وضع. وبعضهم قال له أن يصوم في أيام التشريق وهذا ورد في حديث وضع النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما نهى عن صيام أيام التشريق إلا لمن كان متمتعا إذا ثلاثة أيام في الحج طيب قال فصيام ثلاثة أيام أفضلها قبل يوم التربية بيوم السابع الثامن هذا الأفضل طبعا لو فاتته الصوم في هذه الأيام الذي لم يجد الهدي من المتمتعين يصوم أيام التشريق قال هذه صلثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم طيب قال ونقل عن طاوس ومجاهد وعطاء أنم قالوا فأي أشهر الحج شاء فليصمهن ونقل عن عمر أنه قال من حين يحرم الى يوم عرف وسبعة إذا رجعتم يلي إلى بلادكم إذا رجعت إلى وطنك طبعا يجزيك أن تصوم في الطريق سبع وإذا قالوا أمام أحمد يعني أنت راجع في الطريق يجوز لك أن تصوم يعني ليس شرقا لك حتى تصل إلى البلد يعني لكن إذا وصل إلى البلد لازمه الصوم طيب وقد جاء في الصعي في حديث ابن عمر فمن لم يجد فليصهم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله طيب قال ربنا تلك عشرة كاملة معناه كاملة في قيامها مقام الهدي لأن هذا لم يجد المال يصم ثلاثة أيام في الحج. قلنا من اليوم الأول إلى يوم عرفة من يوم يحرم إلى عرفة الأفضل قبل يوم التروية يوم السابع الثامن التاسع إذا لم يصمهن في هذه العشر يصومون أيام التشريك واضح هذه ثلاثة أيام لما يرجع يصوم سبعة كم هذا كله؟ قال تلك عشرة كاملة كاملة في قيام مقام هذه ولهذا المعنى ذهب ابن عباس والحسن وهذا كالتنصيص وقوله وقول توقيت هنا يعني. قال تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام قال في المشار إليه بذلك قولا ذلك لمن من أشيرهما قال أحدهما أنه التمتع بالعمر إلى الحج والثاني أنه جزاء بالنسك والصيام فأما حاضر المسجد الحرام يعني الذي هو أهله يسكن عنده أهل في المسجد الحرام أو عنده عائلة أو نحو ذلك سيستقر في المسجد الحرام يعني في المكة فقال ابن عباس مجيد ومجاهدهم أهل الحرام وقال عطاء من كان منزله دون المواقيت طيب ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام يعني لم يكن ساكنا في الحرم يعني. طيب قال واتقوا الله واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب سبحانه اتقوا الله فيما فرض عليكم من هذه الاحكام شوفوا هنا الزامها بالترغيب والترهيب والترهيب فالله عز وجل امر بذلك قال واعلموا ان الله شديد العقاب ولا يكون عقاب الا على ترك واجب او فعل محرم هذا الاصل ثم قال حج أشهر معلمات نكشف في هذا القدر صلى الله تبارك وتعالى بمني وفضله وكرمه وحسنِه أن يوفقني وإياكم لما حب ويرضى وخذ بنواصينا البر والتقوى إنه سميع قريب مجيب والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا